إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من وراء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 آية للناس وَرَحْمَةً منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا Fijne, hè, hè, hè, hè, hè, hè, hè, hè, hè, hè, hè, hè, hè, hè, hè, hè, hè, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ نَخْلَةٍ تُسَاخِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا فَرَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنْ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 32. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالذَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شقيا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ ولدت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حيا zal ik erin مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان je zien, يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون والكر في الكتاب إبراهيم إِنَّهُ كان صديقا نبيا إِذْ قال لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ja, heb اني قد in من العلم en لم ياتك فاتبعني je صراطا سويا يا minder لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا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 Laten we En dan de rij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 ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب إِنَّهُ كَانَ كان مخلصا وكان رسولا نبيا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 in de wuken is het eenvoudig, maar het is eenvoudig, maar het is eenvoudig, maar het is eenvoudig, maar het is eenvoudig, Wauw, ik vernaam u me kannen, en namen, en wamim, ريت ايراهيم واسرائيلا ومن من هدينا وجدت بين اذا تتلى عليهم ايات الرحمن قروا سجدوا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصَّلَاةَ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إِلَّا من تاب وَآمَنَ وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا Ġanna tiradini nidleti wa dawna, ma nui bedaw hu bil-waib. Inna, huk kene wa duwna tija. La jasmawuna fija, la huan il-salaam. Walahum riskum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 رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له ثميا ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا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 ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أَعْلَمُ بالذين هم اولى بها صليا وان منكم إِلَّا وارد حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَفَافًا وَرِئْيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَانَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا runaïden, مردا robi, keffe webe, u hoi runaïden, de afro سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا من دُونِ اللَّهِ آلِيَةً لِيَقُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ويكونون عَلَيْهِمْ ضِدًّا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 فَإِنَّمَا يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أَهْلَكْنَا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أَحَدٍ أَوْ تسمع لهم ركزا